وقد انتهينا في اللقاء السابق عند مسك الختام من سورة البقرة التي قال الله في آخرها ليعلمنا معركة الإيمان واليقين وانصرنا على القوم الكافرين وقلنا إن ختام الصورة بهذا النص يوحي بأن الذي آمن بالله يجب أن يعدي إيمانه بربه إلى الخلق جميعا حتى تتساند حركة الحياة فلا توجد فيها حركة مؤمن على هدي لتصطدم بحركة كافر على ضلال لأن في ذلك إرهاقا للنفس البشرية وتعطيلا للقوى والمواهب التي أمد الله بها ذلك الإنسان الذي سخر من أجله كل الوجود فلا يمكن أن يعيش الإنسان الذي سوده الله على سائر خلقه إلا في أمان واطمئنان وسلام وحركة تتعاون وتتساعد لتنهض بالمجتمع الذي يعيش فيه نهضة عمرانية تؤكد للإنسان أنه حقا هو خليفة الله في الأرض ولا يكتفي الإيمان منا بأن يؤمن الفرد إيمانا يعزله عن بقية الوجود لأنه يكون في ذلك قد خسر حركة الحياة في الدنيا والله يريد له أن يأخذ الدنيا تخدمه كما شاء الله لها أن تكون خادمة فحين يعد المؤمن إيمانه إلى غيره ينتفع بخير الغير وإن اكتفى بإيمان نفسه وترك الغير في ضلاله انتفع الغير بخير إيمانه وأصابته المدرة من كفر غيره إذن فمن الخير له أن يؤمن الناس جميعا فيجب أن يعدي ذلك الإيمان إلى الغير ولكن الغير قد يكون منتفعا بالضلال لأنه يؤيد به تغيانه فتنشأ هنا المعركة المعركة التي غاية كل ذاكين فيها أن ينتصر. سيعلمنا الله أن نطلب النصر على الكافرين منهم لأن النصر على الكافرين لا يعتبر نصرا حقيقيا إلا إن أصل صفات الخير في الوجود كله حين تتأصل صفات الخير في الوجود كله يكون المؤمن قد انتصر بحق. حين يطلب منا الله أن نسأله أن ينصرنا لا بد أن نكون على مطلوب الله منا في المعركة بأن نكون جنودا إيمانيين بحق وقد سبق أن قلنا إن المؤمنين حين يدخلون في معركة مع غيرهم يستطيعون أن يحددوا مركزهم الإيماني من غاية المعركة فإن انتهت غاية المعركة بنصرهم وغلبتهم علموا أنهم من الله جنود لله وإن هزموا وغلبوا فليراجعوا أنفسهم لأن الله أطلقها قضية إيمانية في كتابه الذي حفظه فقال وإن جندنا لهم الغالبون فإن لم نغلب أن ننظر في نفوسنا ما الذي أخللنا به من واجب الجندية لله حين يقول الحق يعلمنا أن نكون انصرنا على القوم الكافرين أي بعد أن أخذنا أسباب وجودنا من مادة الأرض المخلوقة لنا بالفكر المخلوق لله نعمل فيها بالطاقة المخلوقة لله وحينئذ نكون أهلاً للنصر من الله لأن الحق سبحانه وتعالى قد مد يده بأسباب النصر في الوجود فلا ترد يد الله بأسباب النصر في الوجود ثم تطلبون أن ينصركم الله إذا ما أخذتم من يد الله أسباب النصر وأعدوا لهم ما استطعتم حينئذ لا تخافون أبدا لأن لله جنودا لم تروحا ولا يتدخل الله بالجنود غير المرئية لنا إلا أن سنفذنا أسبابنا من أسباب الله الممدودة لنا ما الله حط سبحانه وتعالى صورة البقرة وهي الزهراء الأولى، لتأتي بعدها الزهراء الثانية وهي صورة آل عمران، نجد أن هذا ترتيب قرآني الآن، لكن ليس على ترتيب النزول الذي حدث، فالقرآن ترتيبا، ترتيب النزولي. نزلت الآيات لتعالج حدثا وقع للأمة المسلمة في صراعها مع الكافرين بربه وفي تربيته لنفوسه فكانت كل آيات تأتي لعلاج حادثة والأحداث في الوجود إنما تأتي على أيدي البشر وليس من المعقول أن ينزل القرآن بهذا الترتيب ليواجه غير أحباس نشأت في الكون. إذا فلا بد أن توجد الأحباس ويأتي بعدها النص القرآن ليعالج هذه الأحباس. ولكن إذا مكتمل الإيمان كما قال الله أكملت لكم دينك أتممت عليكم نعمته ورضيت لكم الإسلام دينا. أخذنا القرآن كلا بترتيب آخر يرتب القضايا ترتيبا كليا لأنه عالجها جزئيا فحين نقول هذه الصورة نزلت بعد كذا أو أي فيها آية كذا نزلت بعد كذا ونجد غير النسق اللزولي نعلم أن لله سبحانه وتعالى في كتابه ترتيبين الترتيب الأول حسب النزول الترتيب النهائي الذي وجد عليه القرآن وتمت به كلمة الله في خدمة العداية الإيمانية هذه الصورة التي نحن بصددها كان من السياق أن تأتي بعد صورة البقرة لأن صورة البقرة جاءت لتخدمنا في قضية الوجود الأول فتكلمت عن خلق آدم وتكلمت عن خلافته في الأرض وتكلمت عن تعليمه الأسماء ثم تكلمت عن بعض مواكب الرسل لذلك الإنسان الذي استخلفه في الأرض وتعرضت لقضايا تعلقت بأحداث هذه الأحداث ارتبطت بأزمنة مخصوصة فكان القرآن قد جاء بها ثم جاء متركبا على الصورة النهائية ما سبعا تأتي بعدها صورة آل عمران لأنها تكلمت عن نوع جديد من الخلق لم يأتي على نمط الخلق الأول وإن جاء من الخلق الأول لأنها جاءت لتكلمنا عن خلق عيسى. وخلق عيسى جاء بغير الناموث الذي خلق به آدم فكما أن آدم خلق بلا أب وأم كان المنطق أن يأتي بخلق آخر وجد من أم من دون أب إنه لازم يأتيها وصورة البقرة اشتهى الله الحق سبحانه وتعالى بأسماء حروف المعجم السلاسل ألف لا مين تلك القضية تعرضنا لها طويلا عند استهلال سورة البقرة وقلنا الحكمة في ورود بعض الصور مستهلة ببعض الحروف أي بأسماء بعض الحروف لأننا قلنا سابقا إن للحرف مسمى ولا أسر المسمى هو الذي تنتق به والاسم هو الذي يعتبر عنوانا على هذا المسمى فأنت حين تقرأ مثلا تقول قرأ قرأة تلك هي المسمى ولكن اسم ذلك المسمى طاف إذن فلكل حرف نسم ومسمى حين نتكلم جميعا نتكلم بالمسمى ونتكلموا بالمسمى متساوٌ سواء كان منا الأني أو المتعبد فكل واحد ينطق المسمى ق ر أ ولا ما يعرف اسم ق إلا من تعلم فقيل له هذه اسمها قفل فتلك فلذلك أولس وهذه اسمها راء إذن فالتعليم يعطيها أسماء المسميات واللفظ الذي يلفظ به الأم والمتعلم يلفظ المسميات ونحن نعلم إن رسول الله كان أمياً لم يجمس إلى معلم ولم يتعلم فمن الذي لقنه أسماء الحروف التي لا يعرفها إلا من تعلم ولقنها على صورة تأتي مختلفة مرة فتنطق بدل وتنطقها مرة أخرى بأسماء الحروف. فلما جاءت صورة البقرة ألف لام ميم كرت هي أسماء الحروف. ولكننا قلنا إننا حين نقرأ في أول صورة الف ألم ترى هي الألف واللام والميم ولكنك قرأتها هنا ألف لام ميم قرأت أسماء حروفها ولكنك في الصورة التي نقول تقول ألم ترى لم تقرأ أسماء حروفها وإنما قرأت بنسميات الحروف فكنت ألم من الذي يفرق لنا بين ألف ولام ومين تقرأ مرة ألف لام وتقرأ مرة أخرى ألم لا شك أنها توقيف من الله هي توقيف من الله هذه تقرأ كذا وهذه تقرأ كذا ليدلنا على أن ذلك ليس من صنعة البشر وإلا فصنعة البشر لم تأتي قبل القبل نزول القرآن لتنطق بأسماء الحرف. اللهم إلا بعض أسماء قالوا فيها أنها أداة آء التنبيه آء للتنبيه لتنبيه السامع يعني. لماذا؟ أت لأن المتكلم حر في أن يتكلم وهو الذي يحدد وقت كلامه ولا تنس السامع يفاجأ. إذن فالكلام من المتكلم يحدده المتكلم يتكلم متى شاء ولكن السامع ما يسمع متى شاء ولكنه يسمع بعد أن يتكلم المتكلم فقد يبدأ فالمتكلم صاحب روية يفكر يريد أن يتكلم ولكن السامع ما عندهش اختيار فكانوا يريدون ببعض الحروف أن يخرج المتكلم إلى نوع من الوقت أن يخرج الأسانع إلى لون من ألوان الانجزاف إلى المتكلم فقبل أن يجيء بالكلام الذي يريده يأتي بها اسمها هاء تنبيه هاء تنبيه يعني معناها تقوله إيه؟ تنبه لي فأنا أريد أن أتكلم حتى لا يفوت منه بعض الكلمات التي أمتق بها فيسموها هائل هاء تنبيه ويسموها برضه أداة استفتاح طب الا هبي بصحبك فاصبحينه. طب الا دي معناها ايه? هي اللي يريد الشاعر ان يقول لها هبي بصحبك فاصبحينه. انما كلمة الا دي هذا الخط له فنبهها الى اما كلاما يقال. وبعدين يقول هبي بصحبك فاصبحينه لانه ربما نطق ببعض الكلمات في شغل من السامع عن المتكلم. فتفوته الفائدة. او يفوته الطلب. اذا فكل من أنفاظ التي تأتي بأسماء حروف أو, أو بأسماء يراد بها التنبيه إنما هي تهيئة من الزهر الذي هو معنى أن يكون أيضا ذلك من باب تهيئة السامع إلى الزهر ومما يدل على أن لها مواضع في النفس البشرية أن الذين عارضوا رسول الله في دعوة لم يستدركوا عليه شيئا وهم اهل فصاحة واهل لغة هل سمعنا ان واحدا منهم قال انظروا الى محمد كيف يأتي بالفاظ وبكلمات لا مدلول لها ولا معنى ثم يدعي انه افسح العرب هل قال واحد منهم ذلك من يقب وقبلوها ولا لا ولم يستدركوا ما ألو شيء ألف من ذلك مما يدل على أنها أخذت من أسماع موقعا أراده الله بدليل أنهم لم يستدركوا بها على رسول الله ولم يجعلوها من النقد الذي وجهوا إلى كلام رسول الله ذلك قل فيه بعض أسوار هذه الحروف ويريد الله حين يؤكد معنا من المعاني أن يمسه مرة واحدة لأمة كانت في فترة وفي غفلة من النبوات ومن خطاب السماء ووائل آخر فالمعنى الذي يريد أن يؤكده يردده كثيرا حتى يستقر في الزهر وعلى هذا النمط جاء طول الحق سبحانه في أول سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم ألف نام وجاءت أيضا في سورة في سور الأخرى في سرط ألا أمرا وغت في سرط العنب بود وغت في سرط الروم وغت في سرط لبنان وغت في سرط السجلة ألف لام مين وزود عليها ريح في بعض الصور وزود عليها صاد في بعض الصور ألف لام مين صاد و ألف لام مرا إذا كل ذلك تأثير للمعاني او تأثير للسر الذي وضعه وضعه الله في هذه الحروف وإن لم نكن ندرك ذلك السر. والإنسان ينتفع بأسرار الأشياء التي وضعها من أوجد الأشياء وإن لم يعلم هذه الأشياء فهو منتفع به ضربنا مثلا أن الريفي الذي لا يعلم عن ليست عنده ثقافة في الكهرباء بيستفيد بالكهرباء ولا يستفيد به هكذا يولع نور هذا يدفع هذا يولع التلفزيون هذا يدفع هو يعلم سر ذلك إنه منتفع ولما انتفع فكذلك المؤمن حين يكون ألف لام يأخذ سرها من قائلها يأخذ سرها من قائلها فهمتها أو لم تفهمها يبقى إذا المسألة مش عايز أنك أنت تتفلسف وتقول إحنا بديه العقل البشري يحوم حول شيء يستأنس به ولكن عطاء الله وحكمة العطاء فوق ما نستأنس به وفوق ما نسترحش منه وقوم الحق سبحانه فانسلنا على القوم الكافرين ينصب ايضا سورة العمران الاسم ده نفسه ليه؟ لان الاسلام سيأتي ليواجد معسكر كفر ومعسكر اهل الكتاب فحتى لا تتشقق دعوة الله التي صدرت عن الله لمواكب الرسل جميعا الذين سبقوا محمد صلى الله عليه وسلم في أن هذا جاء ليناقض شيئا منها إنما جاء ليعززها ولتكون هذه الأمم التي تبعت هذه الديانات في صف الإسلام ولذلك ما قال العرب رسول الله وأنكروا رسالته وقال لكن إن رسول أنهم ومن عنده علم الكتاب يعني من عنده علم الكتاب برضي يشهد أني رسول الله ويقول الذين كفروا لست مرسلة كن كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب فكان المف فكان المفروض في اهل الكتاب انهم حينما جاء رسول الله ان يكونوا هم اول المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم لانه جاء ليؤكد موكب الايمان الذين كانوا اهلا له بموسى له في عيسى فيسمها ال عمان عشان يفهم اننا مش جايين مش جايين عشان مش جاي عشان مش جايين عشان نهدي مجامله رئيس لا إحنا جايين عشان نبقي ديانة عيسى بعد أن خفقت جايين علشان نؤيد ديانة عيسى جايين علشان نحقق ديانة عيسى فإن كنتم آمنتم بعيسى مؤمنين بعيسى فتهافتوا حالا إلى الإيمان بمحمد سؤال مسؤال عمران وصنع لهم سورة في القرآن مش عصبية جاية لتمحق كما يأتي تأتي عصبيات البشر حين يأتي قوم على أنقاض قوم يهدمون كل ما يتصل بهؤلاء القوم التاريخ يمحوه الأشياء يمسخوها ليه؟ لأنهم عايزين ينسيء تاريخ جديد لا هذا مش عايزين نشيء تاريخ جديد هذا يريد أن يصود التاريخ القديم فيقول صورة آل عمران في التكريم التكريم عالي وبعد ذلك يأتي الحق فهيستهل يكون ألف لام من الله لا إله إلا هو الله تلك هي قضية القمة ولذلك يتكرر كثير في القرآن التأكيد على هذه القضية الله لا إله إلا هو طيب الله دي زي ما بيقول المبتدى ولا إله إلا هو دي الخبر المبتدى لازم يكون متضح في الزهن كأن كلمه الله متضحه في الذهن ولكنه يريد ان يعطي لفظ الله ان وصف الذي يليق به وهو لا اله الا هو ولذلك اذا سالتهم من خلقهم يقولون من الله من خلق السماوات والارض اذا انف الله متضح في اذانهم ولكن السلطات الزمنيه عالقه مع الله فهو ده عشان ينحدث فلازم يؤكدها دائما الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو هذه قضية أطلقها الحق وأطلقها الحق شهادة منه لنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو وكفى الله شهيرة لأنها شهادة الزات للزات والملائكة لأنها شهادة المشهد لا شافوش حاجة تاني لا شافوش اللهم وقلوا العيد الذين يأخذون من الأدلة في الكون ما يثبت صدق الملائكة ويؤكد صدق الله فإذا ما نظرنا نظرة أخرى لأن كلمة أطلقها الله على نفسه وقال لا إله إلا هو وجعلها كلمة التوحيد نقول له الأمر في غاية المسر والسهولة والبساطة لم يشأ الله أن يجعل دليلا الإيمان بالقوة العليا دليلا معقدا أو دليلا فلسفيا أو لا يستطيع أن يصل إليه إلا أهل الثقافات العالية لا الدين متالبا بالجميع من راعي الشهذ زي الفيلسوف قد بعضه من اللي بيت في الشارع زي الدكتور في أي تلميذ الإيمان بين قضية فلا يبقى أن تكون قضية الإيمان في مستوى هذه الوحيل جميعا فمن نقعد نقعد نجيب بقى الأذية والفلسفة ده أذية في منتهى البساطة قال الله أنا شهدت أنه لا إله إلا أنا ومن هي لا إله إلا إيه هو. لا إله إلا الله فإما أن يكون الأمر صدقا وبذلك تنتهي المشكلة طب يا سيدي لا مش صح القضيه دي بيقول معاف اطلق الله لا اله الا هو لا اله الا انا لا اله الا الله في الوجود فاذا كانت القضية حق ما هيكونش حق تقف يقول لم تكن يبقى قولوا لنا اي من اله اذا الذي سمع ذلك التحدي واخذ الله من ذلك الكون وقال انا وحدي اللي في الكون وانا اللي خلاق ثم لن نسمع ردا عليه ولا معارضا له <تصفيق> يا ترى ايه مدريش يبقى ما ينفعش يبقى اله جري وعمل ارنب ما غيرش يتكلم يبقى ما ينفعش يبقى اله اذا فالقضيه لله الى ان يظهر المدعي ليناقشها اذا فلا اله الا هو كلمة حق بالعقل والمنطق هو اله لان ان فان هو انتهت المسألة ان لم يكن فاين هو ما عارضش ليه احنا قلنا سابقا ان الدعوة حين تدعى ولا يوجد معارض حين اسمعها تبقى لصاحبها الى ان يوجد المعارض قلنا احنا مجتمعين في حجر عشرة انفار وبعد ذلك انصرفوا فوجد صاحب البيت حافظة لقود فجاء واحد متلهفا وقال لقد ضاعت مني حافظة لقود فقال له وجدنا حافظة ولكن كان هنا عشرة فلما جاء بالعشرة وسئل لم يدعها أحد تبقى هي للقاء وهو أن لا إله إلا هو إن كان في إله تنورين نفسها الله لا إله إلا هو وما ده لا إله إلا هو والكون عايز قيونية لتديره يبقى لازم يبقى حي بقى مش عملها ومشيت لم لا. يبقى حي وحيا عالية تناسبه لأنه سيهب حيوات لأشياء كثيرة يهب حيوات لكل الأجناس للإنسان والحيوانات والنباتات والجمادات وحيوانات متوالدة دورة مشية إذن اللي بيجدها لازم يبقى حي لازم تبقى حياء له ولا لا وقيوم قيوم دي صيغة يسميناها صيغة المبالغة صيغة المبالغة يعني إيه يعني الحدث إذا وقع يقع مرة على صورة عادية ومرة يقع على صورة قوية زي ما تقول فلان ده ايه ده اكون اكون غير اكل كلنا بناكل، فكلنا يطلقوا علينا اكل انما ليس كلنا يطلق علينا اكل تبقى تسمع صيحة ايه صيحة مبالغة في الحدث طب واذا كان ربنا اظنون على كل عوالم الكون يبقى القيومية بتاعته يقول قائم ولا قيوم لازم يكون قيوم واذا كان قيوم معناها قائم بذاته لم يجده غيره يبقى القيام دا شكله ايه قيام اذلي ولازم يكون ابدي ولازم يكون كامل اذا فكلمة قيوم صيغة مبالغة من ايه يبقى القيام على الامر قائم بنفسه قائم بذاته محدش اقام ويقيم غيره والغير متعدد متكرر يبقى لما يكون متعدد ومتكرر يبقى عليه الصفة جمدة ولا؟ الصفة جمدة يبقى قيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم دي سند المؤمن في كل حركات حياته سند المؤمن في كل حركات حياته قولون بالله كما قلنا ونقول دائما حين يوجد ولد وابن. هل يحمله الولد أماً لاي مسألة من مسائل الحراحة؟ الأب متكفل بها فكلنا بنقول إنه له أب ما بيحملش هام يبقى إنه له رب يختش على عرضه خلق بالفلاح إي كده إنه له أب ما بيحملش هام إنه له رب يختش على عرضه لأنه يقول أنا حي وأنا قيوم قيم يعني قائم بامرة وبيؤكد القيمية دي في صورة في البقرة حينما تكلمنا عن اية الكرسي حين قول ايه لا تأخذه سنات شوف ما تم ايمان قد ايه يعني بقول لكم يا عبادنا منتم عشان انا بنامش يقول لفنم تنتم عن حراسة حركة حياتك من يحرصها لك مما هو يبقى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لمدم هو الحي والقيوم يبقى أمر منطقي إن مدم هو قائم بأمر الخلق جميعا أن يكون قد وضع للحق ما تقوم به حياته من مادة وصيانة مادة ومن قيم وصيانة قيم مضم هو القيم هو اللي قائم بالامر هو اللي متولي الشعور لمنذ الخلق يبقى لازم ايه يعمل ايه لازم يؤدي لهم مقلبات مادتهم جتهم وما يبطيها ومقلبات قيمهم وما يبطيها اما مقلبات المادة فانقال فيها وقدر فيها اخوتها اتمنوا واما مطلوبات القيم فقال مزّل مزّل ايه اوه مزّل عليك الكتاب يبقى دي مطلوبات ايه مش الدانة مقومات المدّة فقط ولكن الدانة مقومات القيم ايضا لان المدّة بدون قيم تبقى مدّة شرسة مدّة هوجاء مدّة رعناك فيريد الله أن يجعل المادة في مستوى إيماني لا تأخذ القوة على الضعيف ولكن للضعيف فلا بد أن تنزل القيام قال نزل عليك الكتاب بالحق خذوا بالكم أنه نزل تفيد شيء. لأن النزول معنىها إيه؟ شيء من اعلى يبقى معناه انه يقول لي ان القيم اللي جاي لك دي من اعلى منك ما تتأبش عليه لانها ليست من نساول لك ان تتأبى عليك حين يجيء لك التقنين من نساول او من قدمة انما حين يجيء لك من اعلى منك لا تتأبش عليه لأن في خضوعك له ما هي الزلة دي عزة خضوعك له فقال نزل عليك الكتاب وإحنا خد... قلنا, قلنا قبل كده أظنوكم تذكرون إن في سواق القرآن نجد... القرآن مرة يقول إيه نزله ومرة يقول أنزله ومرة يقول نزل هو أي القرآن ومرة يقول نزل به الروح الأمين يقول نزل وبالحق انزل ما هو بالحق نزل اللي هو ايه القرآن طيب نزل ديا يترى الوحد كده ولا وحد منوله هل اذا كان واحد منوله يبقى خرج عن كونه نزل بس معه نازل به اذا نازل به او نازل وحده وقد بعضه فهو قال وبالحق أنزلناه هو بالحق أنزل نزل القرآن وبعد ذلك يقول يفعية تاني يقول ايه, إيه؟ نزل به إيه؟ الروح إيه؟, يبقى ايه نزل به يبقى الدرع بقالت مين ومرة يقول ايه نزل ومرة يقول ايه انزل حين تأتي للحدث اي الفعل في اي وقت من الاوقات تقول اهو موقوت بزمن ام هير موقوت بزمن القرآن نزل في 23 سنة يبقى شائع في ايه في 23 سنة وينزل حسب الحوادث كل نجم من النجوم ينزل حسب متطلبات الاحداث يوم لكن قال انزلناه في ليلة القدر يبقى حدد زمن ولا لا يبقى لازم اللي نزل في 23 ايه ولا ايه اللي انزل في ليلة القدر يبقى ايذن للقرآن لذولين اتنين انزالوا في انزلة خلاص وتنزل في نزلة نقوله اه اذا انزل يبقى نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا ليباشر مهمته في الكون وده نزل في نمت القادر وبعدين اللي نزل في ليلة الأجل كل ما تجي حدثا نجيب من اللي نزل في ليلة الأجل يبقى له ايه فيه نزلة وفيه ايه وفيه نزلة لكن الكتب الأخرى لم يكن لها هذا جت مرة واحدة زي ايه زي القرآن في الأول جت مرة مش نزلت حسب الحوادث شوفوا بقى شوفوا, شوفوا الأداء القرآن بقى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي وأنزل التوراة والإنجيل أنزل السياق هنا نزرش كده ما أمشي ونزل التوراة والإنجيل بل جب إيه وأنزل التوراة والإنجيل وما يدل على أن إيه همزة التعذيب لا تمر واحدة وإيه المشكلة لكن القرآن مستمع مستمر النزل ثلاثة وعشرين سنة كل ما تيجي حدث ثم قالوا لو ننزل عليه القرآن ظننتا ايه؟ قالوا كذلك يعني انزلناه كذلك نجوما ها؟ كذلك لنسبت به فؤادك لأنه لو نزل مرة واحدة لسبته مرة واحدة والرسول يتعرض لاحداث شدة في الثلاثة وعشرون سنة كل ما يجي حدث بده ايه؟ تثبيت لنثبت بيه فهذا ورطلناه ترتيل لما ينزل نجمي كده ويحفظه ويعملو به وبعدين ييجي نجميه نجمي تاني ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأكثر تحصل طب هم هيعترضوا ويسألوا طب إذا نزل مرة واحدة كتبقى دي ازاي يبقوا يسألوا إمتى؟ لا ده أفسح لهم المجال ليسألوا وجعل لأعمالهم الاختيارية في 23 وعشرين سنة مجال لينزل القرآن لكن إذا نزل مرة واحدة قطع عليهم كل شيء مما يدل على أن القرآن فرض الجدل وفرض المناقشة وفرض مجيء الشيء في وقت طلبه لأن الشيء إذا جاء وقت طلبه النفس تقبل عليه إنما قد يوجد عندك اجزخانة وفيها ادوية شتة ولكن لما يجي عندي شوية صداع قعد ادور على الدواء إنما ساعة ما بيجي صداع قول لي هاد هاد اسبرين لو على الاجزاء يجيب يجي من الاسبرين يجيه وقتها ما فيش هنا إنما لما يبقى عندك كتير كده يمكن ما اعتديش ما. ما عن الموضوع فلما يجي الحد الصراح دي ايه؟ آه. بعد ذلك جمع للقرآن بينما نزل عليك الكتاب بالحق وبعدين ايه هي يجي وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان يبقى جابنا ايه نزل الاول له انزل ساعة يأتي القرآن مصدقا لما بين يديه ساط بين يدي يعني اللي قدامي اللي قدامي دي اللي يسبقوه ولا اللي يتبعه اللي هو بين يدي بين لدي بقول لك بين يدي ان وحدت هو حتى المتجه بضهره السابق لان اللي بين يدي يعني ايه قدامي كده ووشه كده ما تنزلش الى بين يدي ووجهه ليا بين يدي ووشه يبقى اداني ولا مش اداني يبقى مصدقا لما بين ذي اي لما ايه لما قبله ولما ايه ولما سبقه مصدقا لما بين ذي ايه في القضايا اللي عقدية ايمانية التي لا يختلف فيها دين وان دين لان الديانات ايه اختلفت فانما تختلف في بعض الاحكام التي تطلب من البشر لان حكم يناسب زمنا وحكم اخر لا يناسب ذلك الزمن لكن العقائد والأمور التي لا تتغير ولا تتبدل لكن الأخبار لكن تاريخ الرسل أفي هذا تغيير ليس فيه ليس فيه تغيير مصدقا لما بين هذا معنى مصدق الصدق احنا عارفينه أنه يطابق الخبر أو الكلام الواقع بنسميه ايه صدق ما دام الكلام يطابق الواقع يبقى صدق إن لم يطابق الواقع بنسميه كذب بنسميه كذب إذن الواقع هو الذي يحكم ولذلك قلنا برضو إن الصادق لا تختلف روايته للأحداث لأنه يستوحي واقعا من نقول الحدثة اللي شفتها إيه بيستوحي واقع لما يحفيح في الواقع طب والكذاب لا يوجد له واقع يقوم يمشي في كل حديث واقعا جديد ينشئ في كل حديث واقعا جديد, واقع جديد ولذلك قول مأمين يقوم إن كنت ثذوبا فكن ذكورا يعني افتكر انت كذب تقول انتين بارة احسن تطلق وتقول كذبة ما تنفع. تقول ان كنت قاعد في العتبة وبعدين يتبعن في مرة تانية تقول والله ان كنت قاعد في مدام التحريب لكن ساعه لكن اذا استقرت واقعا اهو هو صدق وما دام صدق يبقى امر ثابت ثابت لا تلويه الاهواء فلا يقتى مره بهوا ومره اخرى بهوا اخر وما دام ثابت وصدق يبقى حق ولا مش حق لان الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير مصدقا لما بين ايه مصدقا لما بين يديه وأنزلت توراة والإنجيل من قبل هدى للناس احنا اتكلمنا مرة عن التوراة وقلنا ان بعض العلماء حين يتعرضوا لنفذ من الألفاظ يحاول ان يجعله من اللغة العربية يحاول ان يجيب له وزن من وزن العربية ويجيب له اشتقاط من اشتقاط العربية فقول التوراة من الورش الوري ده فإذا جئت بالزناد كانوا زمان النار يشعلونها بالزناد في الزناد واري يعني ساعة ما تحك الزيناد يجيب ايه شرائة النار فمن الورك والانجيل من النجل وهو الكزء الزيادة تقولي يا اخي انت على اعتبار انها الفصح عربية انما دي اذا كان لفظ عدري وده لفظ سورياني او لفظ يوناني يبقى بقت علم على ذلك الكتاب وجاءت لغاتنا وما تفتكرش إن القرآن ما دام نزل عربياً يعني كل ألفاظ تبعيه عربي عربي ليه أم أنك لأن معنى ألفاظ القرآن عربي أن القرآن جاء وهذه الألفاظ دائرة على لسان العرب إذا نطق بها يفهمونها فإذا دخلنا مثلاً كلمة بنك في لغاتي ودخلت في هذه اللغة ثم تكلمنا بها لقول انها بقت باللسان ايه باللسان عربي؟ لانها اصبحت مفهومة حينة ايه حين تل انتقبها فمعنى ان القرآن عربي ان الله حينما خاطب العرب خاطبهم بالفاظ يفهمونها وهي دائرة في الاسنتهم وان لم تكن في اصلها ايه وان لم تكن في اصلها عربية ويما لقاء